وإن أنسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا To semo قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله الرحمن الرحيم اني <تصفيق> Kali ัน lanta دافِر رَبَّكُمْ ثُمَّ مَنْفُو إِلَيْهِ يَوْمَ تُفْصَلُ عَنْ حَسَنًا مَن تَعَالَى حَسَنًا वहाँ <laughs> हूँ